بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أزلنا إليك الكتاب بالحق فعبود الله مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص والذين تتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لينقرضون إلى الله زوال فإن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن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 لا هو العزيز الوفاو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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفره وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر هُوَ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً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 الذين لا يعلمون إن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 إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فوين للقاسيه قلوبهم من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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَنُعَذِّبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ الله اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ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 17. لقوم يؤمنون وَلْيَعْبُدُوا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن, ربكم من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 بلا قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 مِنْكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فدخلواها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشأ